الغيبة من أكبر الكبائر بإجماع أهل العلم الغيبة من أسباب الفرقة بين أبناء البلد الواحد وأبناء الملة الواحدة وبين أبناء الإسلام عموما لقد رأينا هذا واضحا للعيان في هذه الأيام انظر كيف وقع الناس بعضهم في عرض بعض فكانت النتيجة ما رأينا من تضعضعا واضحا وفسادا بينا للعلاقات الاجتماعية بين أبناء الملة الواحدة ولا يصب ذلك بحال من الأحوال إلا في مصلحة أعدائنا من اليهود والنصارى ومن حذا حذوهم ولف لفهم من أهل الزيف والزيغ والنفاق والفساد الغيبة من أعظم الأسباب التي توهن الصف وتجعل الصف مخترقا كما هو الشأن في كثير من بلاد المسلمين اليوم